وَبَشِّرُوا عِبَادِ رَبِّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ والي دينها ابدا ان الله عندو اجرنا وي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا أُمَّهَاتِكُمْ بِالْأَلْقَابِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُكَفِّرُ الْكُفْرَ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَمَا أَنتُمْ بِمُؤْمِنِينَ ومن يتولهم منكم فاولا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترف كِتَابٌ تَتَّقُونَ تَخْشَوْنَكَ سَدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احْدَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَعْرُضُ بَنصُ فَتَرَبَصْتَ يَا تِي اللهُ بِأَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَنصُرُ الْمُفْسِدِينَ لَنقَضِينَ أَنصَارَكُمْ وَمُرْلاَ فِي مَوْطِنِكَ سِيلَاتٍ وَيَوْمَ حُدْنَيْنِ إِذْ أَجْبَتْ قُلْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُم وَضَعَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا كَفَرُوا وَذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ